ك خشية الله أو أشد خشية؟ وقالوا ربنا أدم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجنية قريبة كل متى عدّ يا قل متاع الدنيا قليل قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم نفتنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو قط في بروج مشيدة وإلا تصب حسنة يقولوا هذه من عادل وَإِذَا تُصِبَ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما يطير مسون فقد أطاع الله وما تولى فلا أرسلك عليهم حفذا ويقولون ضاع فإذا برزوا من عينك بيت ضائع فتم منهم غير الذي غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلط عنهم وتوكل عن الله وكفى بالله وكيله أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن ولا يتدبرون القرآن ولو كان من عاد غير الله لوجدوا فيه اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا